بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرى فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما تعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء اذا تلحق انكم لفي قول مختلف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 آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك ذَلِكَ كانوا قليلا من مِنَ ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حَدِيثُ ضَيْفِ ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون.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 فَمَسْتضَعوا مِنْ قِيامِ وَمَا كانَ مُ تَصِرم وَقومَنُ حِّم قَبللُ إهُ كانَوا قَوْمَا فاسِقين وَالسَّمَا أَبَنَينهاَا بِأيدِ وَإَِّ لَوسِعون وَالأَرُ الَّ فَرَشْنَهاَا فَنِعمَ الْ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 اتوَELL صَوِّبِ بَلْ هُم قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَاةَ تَعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنَ الرِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُون إِنَّ هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون